Allah'ın R-Rahman, عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سَيَعْلَمُونَ ثم كلا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مهادا وَالْجِبَالَ أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نَوْمَكُمْ ثباتا وجعلنا اللَّيْلَ لباسا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ معاشا وَبَنَيْنَا فوقكم سبعا شدادا وَجَعَلْنَا سراجا وهاجا من المعصيرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا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 كذبوا بآياتنا كذباً وكل شيء أحصيناه كتاباً فزقوا فلا نزيدكم إلا عذاباً. إِنَّ الْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رَّبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَٰنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أذن له الرحمن وَقَالَ صَوَابًا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 بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات ضرطة الناشطات نشطا والسامحات سبعا فالسابقات سبقا فالمدببات أمرا وما ترجف الرادفة تتبعها الرادفة تتبعها الرادفة قلوبا وما يذن واجفة أنصارها خاشعة يقولون إن لم في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا Allah'ım <gülüyor> misahe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 سمكها فسواها وأغضش ليلها وأخرج نوحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أغساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبالرزة الجحيم لمن يرى فأما من ضغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف من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 عَبَسَ سو أن ج الأعم وما ييدكعلم يذك وويذكر ففعلعه الذكررا أ من استنااف أن تله تصدد ده وما عليك ألا يذك وأما من جاءك يسعا هو يغشاف أن تعه تها كل إنها تذكرة فمن شاء ذكرى في صحف مكرمة إنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من نغفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى ضعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتنا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاع عليكم لأنعامكم فإذا جاءت الصخة يوم يفر الماء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه وبنيه لكل أمرهم منهم يومئذ شئونه وجهه يومئذ مسفيرة ضاحكة مستبشرة وجهه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرا بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا المحوش حشرت وإذا البحار سدرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشضت وإذا الجحيم سعيرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فَلَا أُقْسِمُ بِالخُنَّسِ الْجَوَارِخِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ عس وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ بِقُوَّةٍ عِنْدَ ذِي العرش مَكِينٍ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 Bismillahirrahmanirrahim ويل للمضففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب أرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معكب إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل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 يشقون من يشقون مريح مقت من ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومساجه من تسنيم من عينا يشرب بها المقربون إن الذين جرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رألهم طالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثم بل الكفار ما كانوا يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان وإنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء فسنف يدعو سلورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن يحور بلا إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا التسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يلعون بشرهم بعداب إلیم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم عيون غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. والسماء ذات المرور واليوم الموعود مشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذاهم عليها قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نظم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد.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 ما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائر إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصب، والسماء ذات الراجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهل ممروايدا بسم الله الرحمن الرحيم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 الحياة الدنيا والآخرة خيرا ألقى إنها بال في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم ألأت اك حديث الراس يوجوه يوم ابن خاشعه عاملة الناصبه تصل نار حاميه من عين انيه ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضيه في أن لا تسمع فيها لاغيا فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب مبضوعة ونبالق مصفوفة وزرابي مبثوسة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خنقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سضحت فذكر إنما أنتم ذكر لست عليهم بمصيد إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا يا بهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر ولا يال والشفع والمتري والليل إذا يسأل هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وتمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين ضاءوا في البلاد فأكثر فيها الفساد فصب عليهم ربك سبط عذاب إن ربك لبالمرصال فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمًا وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على ضعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيئا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 بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم, لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد يحسب أن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحدا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُنَّ نَجْدَيْنِ فَلَقَدْ حَمَلَ عَقَبَةً وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكَرَبَةٌ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نار Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بنها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من تستاها كذبت فمود بضواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم مذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خنق الذكر والأنفى إن سعيكم لشتى فأما من أعض واتقى وصدق بالحسنى فسنو يسره للمسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنو يسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا كردى إن علينا للهدى وإن لنا والآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تنظى لا يصلأها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتضاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما وادعك ربك وما طالى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اللَّهُ أَكْبَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ و فَعَنَا لَكَ ذِكْرُكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور وهذا البلد الأمين في أحسن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 بسم الله الرحمن الرحيم بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق يقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليضاء رآه استغنا إن إلى ربك الرجع رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى رأيت إن كذب وتولى لم يعلم بأن وإن الله <سؤال> يرى كلا ينته لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاربة خاضية فليدعو ناديه سندع الزبانية كلا لا تضيعه واسجد وقتريب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 سلام هي حتى ما ضلع عِلْفانِر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين فكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يبلغ صحفا مظهرة فيها كتب قيما وما تفرق الذين أُوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدو إلا الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتو الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه Allahu Ekber. Bismillahi إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أمحالها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليرب أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات الضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صدحا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 الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصابر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكله مذة اللمذة الذي جمع مالا عددا يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في وما كما الحضمة وما أدراك ما الحطمة نار الله المنقدة التي الطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصدة في عماد ممددة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعلكِ دهم تضلِي أو سلعهم ضيرا أباب لترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصفهم كن الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أضعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على ضعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ان أعطيناك الكمثرى صلِّ لربك وانحار إن شانئك هو الأبدار الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أن ما عبتو ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليديم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون, يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحضاب في جيبها حبل من الله أكبر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 قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'ûzu bi Rabbil falaq min şerri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 Allah'e ekbar ve Allah'e alhamd. Bismillahi al-Rahman alamin al-Rahman rahim Malik yolumi dini. İya ve İya canaştayim. İhdin al-cirab al-mustaqim. Cirab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 أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفتحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين